Rappelez-vous, waardin. U van de van de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 وحياتي لك محيايا خالصا ومماتي خالصا ومماتي يا إلهي ويا عظيم الصفاتي لك سعي وفيك غاية حبي ونجاة وانضراعتي وصلاتي وسجودي معراج روحي وعقلي وانعتاقي ولذتي وحياتي